يرسل السماء عليكم درارا ويُمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اقوارا الم ترون كيف خلق الله سبع سماوات طبقا وجعل القمر فيهن نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطَةٍ لتسلوك منها سبل فجاءت قال نوح ربي إنهم مع صوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرًا كبرًا وقالوا لا تذرن آل هتكم ولا تذرن ودو ولا سوع ولا يهوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ظلالا مِمَّا قَطَّعَ آتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا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 في لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولالمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الضالين إلا تبارى.